وأرنا الباطل باطلا وارزقنا وجعلنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في موضوعات العقائد إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبينا في الدرس الماضي أن للإيمان بالله أدلة فطرية وأدلة عقلية وأن الدليل الفطري يتعلق بصاحبه وأن الدليل الفطري لا ينقل وأن العابد قد يكتفي بالدليل الفطري بينما العالم إذا أراد تعليم أن لا بد له من دليل عقلي أو أن الفطرة التي انطمت وذهب صفاؤها وذهب صفاؤها وانمحت خصائصها لا بد لها من دليل عقلي وهناك أدلة فلسفية وهناك أدلة علمية والشيء العجيب أن الأدلة متنوعة جدا فالإنسان البسيط يرى دليلا بسيطا والفيلسوف يرى دليلا فلسفيا والعبقري يرى دليلا بالغ التعقيد وكل إنسان في هذه الأرض يجد دليلا قاطعا كافيا مقنعا بحسب مستوى سأطلعكم على نموذجين من الأدلة على كل الدليل الفلسفي يحتاج إلى دقة وإلى متابعة وأرضو الله سبحانه وتعالى أن يعينني على تبسيط الأمور الدليل الأول على وجود الخالق سبحانه وتعالى اسمه دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم فالأصل في الخالق الوجود فوجوده واجب والأصل في الكون ومعنى كلمة كون أي ما سوى الله العدم الأصل الخالق الوجود فوجوده واجب نحن قبل هذا الدرس تحدثنا عن واجب الوجود وعن مستحيل الوجود وعن جائز الوجود فالخالق واجب الوجود الأصل في الخالق أنه واجب الوجود والأصل في الكون العدم فوجوده مستحيل؟ لا ممكن جائز الكون وجوده جائز يعني كان الكون وكان من الممكن أن لا يكون كان وكان من الممكن أن لا يكون فوجود الكون جائل ولا يمكن أن يكون السبب في إيجاد الممكن إلا واجب الوجود طبعا هذه النتيجة لكن لها تفصيلات كثيرة لا تظنوا أن هذا الكلام ليس عليه برهان الأصل في في الخالق أنه واجب الوجود والأصل في الكون أنه جائز الوجود ولا يعقل أن يكون سبب الممكن جائز الوجود لا بد من أن يكون سبب الممكن واجب الوجود التفصيل لا يشك عاقل في الدنيا لأن الوجود يقابله العدم هذا الكأس موجود بقابل شيء واحد ألا يكون موجودا الوجود يقابله العدم وأنه لا ثالث بين الوجود والعدم ما في حالة لك. موجود أو غير موجود لكن ما في او أو بالأشياء المنطقية موجود نوعا ما موجود تقريبا موجود مجاملة موجود أو غير موجود هذا في الأخش ولا ثالثة وراء الوجود والعدم لا ثالثة وراء الوجود والعدم الآن هذان الشيئان الوجود والعدم إذا وجد أحدهما انتفى آخر، إذا وجد أحدهما انتفى آخر، فماذا نسمي هذين الشيئين متناقضان، أي أن وجود أحدهما ينقض وجود الآخر. طيب، إذا وجد أحدهما. انتفى وجود آخر، فإذا انتفى وجود أحدهما وجد الآخر الآن في عنا سؤال أيهما الأصل هل الوجود الذي يقابله العدم العام هو الأصل أم العدم العام هو الأصل يعني قبل كل شيء الأصل وجود أم عدم هذا سؤال مهم. قبل كل شيء لا ليس في الكون الأصل وجود أم عدم إذا قلنا عدم فكيف جاء الوجود من عدم مستحيل عقلا وللإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من أن نسلك مسلك افتراض أن أحدهما هو الأصل مناقش ثم ننظر ماذا ينتج من كل فرضية فلنفترض جدلا أن الأصل لكل ما يخطر في الفكر وجوده هو العدم كل شيء خطر على بالك أنه موجود الأصل هو العدم ومعنى العدم نفي ذات ما يخطر في بالك ونفي صفاته فلا ذات ولا قوة ولا إرادة ولا علم ولا حياة ولا أي شيء هذا معنى عدم وبحسب هذا الافتراض نتساءل كيف استطاع العدم وهو الأصل أن يتحول إلى وجود هذا مستحيل عقلا الواحد بيت فارغ ليس فيه شيء يأتيه الساعة الثانية ظهرا فإذا فيه مائدة عليها ما لذ وطار مستحيل البيت فيه عدم والعدم لا يمكن أن يتحول إلى وجود ألفنا نشعر بوجود أنفسنا الديكارت قال أنا أفكر فأنا موجود يعني إذا واحد شك في الوجود لم يستطيع أن يشك في وجود نفسه أنا موجود ألفنا نشعر بوجود أنفسنا ألفنا نرى بأم أعيننا موجودات كثيرة من حولنا والعدم معناه كما عرفناه هو النفي العام لكل ما يخطر ببالك إذا في شيء موجود أنت موجود والجبال موجودة بيتك زوجتك أولادك دكانك الطريق البحر الجبل الباذية هذه أشياء تحس بوجودها إحساسا هي موجودة فكيف يأتي من هذا العدم العام نحن فرضنا الأصل أن هناك عدم عام فكيف يأتي من هذا العدم العام ذوات وصفات وقوى تنطلق بنفسها من العدم إلى الوجود وانطلاقها لا يكون إلا بقوة يعني البارحة يوم الجمعة تحدثنا عن الشن أن هذه الشمس مضى على اتقادها خمسة آلاف مليون عام ولن تنطفئ قبل خمسة آلاف مليون عام فنحن على مستوى التجربة اليومية الموقد عندنا في البيت إذا فرغت منه الطاقة ينطفئ طيب منذ خمسة آلاف عام والشمس متقدة تصل حرارتها إلى عشرين مليون درجة في المركز ينطلق من سطحها ألفنة لهب يزيد طولها عن نسف مليون كيلومتر عشرين مليار عشرين ألف مليار طن من الفحم الحجري لو أحرقتها لعادلت ما تنتجه الشمس من طاقة في الثانية الواحدة. عشرين ألف مليار طن. لو أحرقتها لساوى هذا الرقم ما تنتجه الشمس من طاقة حرارية في ثانية واحدة. شيء موجود. لو انطفأت الشمس فجأة لن خفضت الحرارة في الأرض. إلى ثلاثمائة وخمسين درجة تحت انعدام الحرارة والنور والدفء كافيان للقضاء على كل أنواع الحياة طيب هذا شيء موجود إلا شغلك الشمس الصافعة الشمس الصافعة فهذا الوجود لا يعقل أن يكون من عدم هذا شيء مستحيل عقلا فهناك زوات وصفات وقوى تنطلق بنفسها من العدم وانطلاقها لا يكون إلا بقوة طيب هذه الأرض تزن لا أدري كم من آلاف ملايين الأطنان تنطلق بسرعة قدرها ثلاثين ألف ثلاثين كيلومتر في الثانية تحريك الأرض يحتاج إلى طاقة، كتحريك السيارة يحتاج إلى طاقة، وكلما زاد وزن السيارة استهلكت وقودا أكثر. طبق الشمس تنطلق بسرعة 250 كيلومتر في الثانية، الشمس مع المجموعة الشمسية حول مركز المجرة. مجرتنا تنطلق بسرعة ميتين وأربعين ألف كيلو في الثاني يعني تقترب سرعتها من سرعة الضوء ما هذا؟ في عنا ذوات في عنا صفات في عنا قوى أشياء موجودة إنه من المستحيل بداهة أي تحول العدم بنفسه إلى وجود، أو أن يوجد العدم أي شيء؟ العدم لا يوجد والوجود لم يكون من عدم. هي بديهية هذه من بديهيات العقل. كأن تقول الكل أكبر من الجزء. والله عز وجل. يعني هذه العقائد أصلها في القرآن قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون والله الذي لا إله هو لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت دليلا على وجود الله أم خلقوا من غير شيئين 130 مليون في شبكية العين العصب البصري أربعمائة ألف عصب بصري ينطلق من العين إلى الدماغ ميتين وكمسين ألف شعرة لكل شعرة شريان ووريد وعصب وعضلة وغدة صبغية وغدة دهنية ما هذا؟ 35 مليون عصار هاضمة في الطريق الذي يستكه الدم في الكليتين طوله 100 كيلومتر. الطريق الذي يستكه الدم في الكليتين هي أشياء بديهية بالطبع لا تظن أن هذه الأرقام يعني مبالغ بها أشياء بديهية الدماغ أربعة عشر مليار خلية سمراء على قشرة الدماغ تستيد إلى مئة وأربعين مليار خلية استنادية لعام 83 لم تعرف وظيفتها بعد لعام 83 يعني أنت إذا كنت في الطريق تمشي واستمعت إلى بوق سيارة وانحرفت نحو اليمين هل تصدق أن هناك جهازا في الدماغ بالغ التعقيد حسب تفاضل وصول صوت البوق إلى الأذنين التفاضل فإذا كان التفاضل واحدا على ألف وستمائة وخمسين جزءا من الثانية عرف هذا الجهاز أين جهة السيارة فأعطى أمرا للعضلات أن تنطلق في الطريق المعاكس جهاز وما أكثر الأجهزة من ضعفنا ومن محدودية علمنا نظن سزاجة إنه في جهاز الدوران وجهاز الهضم وجهاز التصييح وجهاز البول وجهاز التناسق وهذه الأجهزة مع أن هناك عشرات الأجهزة التي لا نعرفها إلا إذا فقدناها. مثلا في بالإنسان جهاز اسمه جهاز التوازن جهاز توازن السوائل. مركزه بالكبر لو يختل هذا الجهاز لأمضى الإنسان يومه كله في شرب الماء وطرحه في شرب بالمهار عشرين تنكة مي يطالعون لو اختل هذا الجهاز في جهاز آخر جهاز الضبط الحراري لو اختل هذا الجهاز منحط إنسان بغرفة ذات حرارة منخفضة تنخفض حرارته نحن مصنفين مع الكائنات ذات الحرارة الثابتة يعني أنت حرارتك 35 تجلس بمكان 20 تبرد أو 15 تبرد في طاقة عندك تولد حرارة هذا الجهاز التعطل تصبح حرارة الجسم مساوية لحرارة المحيط فإما أن تؤمن لهذا الإنسان درجة 37 دائمة في الطريق في السيارة في البيت في المكتب أو بيموت وهذا مرض وقع أم من غير شيء؟ أم هم الخالقون يعني في أشياء والله الذي لا إله إلا هو لا أقول لكم من آيات متعلقة بالإنسان إلا من النوع الآيات العريضة جدا لكن كلما تقدم العلم كشف أشياء يعني لا تصدق قال هذا الحيوان المنوي حينما ينطلق باتجاه البويضة كيف يدخل هذا الحيوان إلى البويضة كيف سؤال البويضة عبارة عن جدار خارجي وسائل داخلي ونوات البويضة أكبر خلية في الإنسان خلية إلى غلاس خيلولة نوات كيف يخترق هذا الحيوان المنوي جدار زدار كيف بعد الفحص الالكتروني في عنا مجهر عادي لم نرى فيه شيئا هناك مجاهر ألكترونية هذه المجاهر تكبر 300 ألف مرة رقم كبير جدا ظهر في رأس هذا الحيوان غشاء رقيق جدا يحدث سائلا إذا لامس جدار الخلية أذابها ودخل الحيوان هذا السائل مصدره الزبيب واللفت مصدره هذا السائل قال ماد نبيل جدا هذا السائل موجود في العين وفي رأس كل حيوان منوي كلما تقدم العلم يصل إلى دقائق لا تصدق الحيوانات المنوية تصنع في الخصيح على تسعة عشر مرحلة ثم تذهب إلى التخزين وفي التخزين تحسن نوعيتها يعني أشعر أنا الذي أقوله لكم من آيات هذه آيات عرفها العلماء قبل عشرين أو ثلاثين عاما وأصبحت من المسلمات البديهيات ولكن العلم اليوم يكتشف دقائق يكاد العقل لا يصدقها. خي الآية أم خلق من غير شيء؟ يعني إذا واحد دخل لسيارة موديل 86 وثمانين ما لا مصنعها ما لا مهندس ما في مهندس صمم شكل الخارجي قيامة خطوطه يرى خطوط منحنية أم خطوط مستقيمة زوايا حادة ما في مهندس صمم ألوانه ألوان دقيقة جدا ما في مهندس صمم فرشا من الداخل ما في مهندس صمم المحرك يعني صور معمل السيارات مدينة بأكملة مدينة كل جناح في مئات المهندسين نوابغ المهندسين النوابغ الإنسان أعقد أعقد آلة على وجه الأرض هو الإنسان أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون هذا الخلق المعقد من عدم مستحيل يعني أحدث بحث في العين أن اللطخ الصفراء أو النقطة التي ترى فيها العين هذه اللطخ الصفراء عبارة عن دائرة ونوي في الوسط إذا وقع خيال الشبخ خيال الشيء المرئي، طبعا في عنا عدسة وفي عنا جسم وفي عنا لوحة يعني بشيء مبسط، لو جئت بعدسة وأتيت بشمعة وفي غرفة مظلمة ووضعت وراء العدسة لوحة من الورق المقوى وحركتها. يمينا ويسأرا إلى أن ينطبع على هذه اللوحة شكل الشمعة المشتعلة مقلوبة وصغيرة هذا المكان اسمه محرق العدسة محرق العدسة أيام بيكون مع الواحد مكبر يضعه في أشعة الشمس إلى أن يرى على الورق لطغة فهدث الضوء بعد, بعد دقائق يحترق الورق هذا المكان اسمه محرق العدسة يعني الضوء يأتي على شكل حزم متوازية فإذا دخل الضوء في وسط شفاف انكسر الضوء فالتقت هذه الحزم على مكان محدد هذا المكان اسمه المحرق فمنظر الجبل خطوط من الضوء مستقيمة تدخل إلى العين عن طريق العدسة ينكسر الضوء فيجتمع في نقطة حساسة جدا هي الشبكية وبالذات النطخ الصفراء هنا فنحن إذا أردنا توضيح القضية نأتي بعدسة وفي غرفة مظلمة نشعل شمعة نضعها أمام العدسة، نأتي بورق مقوا، خلف العدسة، نحرك هذا الورق إلى أن نرى بعيننا رسمة شمعة صغيرة مقلوبة على هذا الورق. لو حركت هذه الورق، لو حركت الورق صامت واحد، تلاشت الصورة أو أصبحت غير دقيقة. لو قربتها فانت آخر فتلاشة هذا المكان الدقيق هو محرق العدسة الآن لو حركت الشمعة التي أمامها فتلاشة نحن كيف نرى الأشياء متحركة واللوحة ثابتة أي شيء معجز اللوحة ثابتة والأشياء متحركة كيف نراها قال هذه اللوحة الثابتة فيها دائرة دائرة حساسة جدا لها مركز ولها محيط فإذا جاء خيال الشيء المرئي قبل الشبكية المركز الدائري تحسس بوجود خيال لم ينطبق على الشبكية فأعطى أمرا إلى الدماغ والدماغ يأمر الجسم البلوري المرن بالإحدداب قليلا حتى يأتي الخيال على الشبكية فإذا جاء الخيال بعد السبكية الآن المحيط لهذه اللفقة الصفراء يتحسس المحيط بهذا الخيال الذي وقع وراء الشبكية ويعطي أمرا إلى الدماغ بأن يجعل الجسم البلوري منطوطا هكذا إلى أن يقع الخيال على الشبكية هذه العملية من أعقد عمليات الجسم سماها العلماء عملية المطابقة أم خلقوا من غير شيء هيك من دون شيء والله يا أخوان في آيات في جسم الإنسان فقط لو تأمل بها الإنسان لذاب من الله خجلا .ذاب. لكان العظم لو خلايا العظم تنمو شيء عجيب هذا الطفل الصغير عظم فخذه هكذا هكذا طوله وعظم ثاقه هكذا طيب ينمو ماشي الحال. إلى أي حد ينمو من الذي يأمره أن يقف هذه القضية لا حل لها في علم الطب. مرة قال طبيب كلام مضحك قال كأنه في خط وهمي بالفضاء فهذا العظم ينمو في حدوده فإذا بلغ هذا الخط توقف عن النمو مضحك أي خط هذا تنمو الأثنان وتقف عند حد. تنمو عظام الفخذ وتقف عند حدها. من أسماء الله المانع لو أن هذا النمو مستمر هناك مرض اسمه مرض العملقة العملقة 180 190 210 215 قل كور بدي وقف ما في طالع ربنا عز وجل يعني مرض مرض خطير جدا هذا تسير العلماء كيف العظم يقف عند حد أم من غير شيئين 250 مليون حيوان منوي ينطلقون باتجاه البويضة من أجل حيوان منوي واحد حينما يصطدم بجدار البويضة يتمزق الغشاء ستثيل المادة التي تحته هذه المادة تذيب جدار البويضة يدخل منها الحيوان يعني لا الوقت بيسمح لنا نصطر ولا المكان مهيئ للتفصيل. بدأ لوحات بدي بعض الشرائح بعض السلايدات أشياء دقيقة جدا لكن أعطيكم بعض الأمثيل هذه الآية أمخلقوا من غير شيئين أم هم الخالقون تلاقي ابن مساك ابنك على حضنك ميله بعمل هيت ليش الميل سؤال دقيق مساك هلا عصاي ميلها بتوع ليش العصاي إذا كان ميلتها ما بتعمل هيت توقف سؤال مهم جدا يقال تلاقي ابن، امسيك ابنك على حضنك، ميله قامل هيك، ليش قامل هيك؟ سؤال دقيق، امسيك هلا عصاي ميلها توع، ليش العصاي إذا كان ميلتها ما بتعمل هيك؟ سؤال مهم جدا ها، قال بالأذن الداخلية في ثلاث قنوات كل كل أقوى. كقناطر المساجد ثلاث قنوات نصف دائرية فيها سائل وفي القسم العلوي من هذه القنوات أشعار فإذا مال الإنسان هكذا إذا مال هكذا اعتبار السائل أفقي فطح أفقي دائما إذا كان نصف قوص ميلته يأتي السائل إلى منطقة أعلى هنا فيلامس هذه الأشعار فتبلغ الدماغ ان التوازن اختل يعطي امر وهذه الدراجة اثاثها لولا جهاز التوازن في الاذن الداخلية لما امكن للانسان ان يركب دراجتها ها بقديروا انه لو مالت الميل بيتتابع الى ان يقع اما لما بميل سنتي واحد بعمله بالنقوة برجع استمرار في توازن جهاز التوازن قليل بالدماغ الطبيب احيانا لما الانسان بيلتهب تلتهب اذنه الداخلية بيختل جهاز التوازن بيمشي مباعدا بين قدميه حتى يتخذ سطح استناد واسع فالطبيب يعرف ان هذا معه التهاب باذنه الداخلية من عرشته ما يقولوا عرج الجمال من شفته مظبوطة هي من ابنه طبعا لكون من ابنه عرج لما الانسان تلتهب اذنه الداخلية بيباعد بينه قدميه حتى يتخذ مساحة استناد كبيرة ام خلق من غير شيئين ام هم الخالقون هاي البروستات والله شيء لا لا يصدق البروستات غدي تقف على مفترق الطرق يأتي طريق الخصيتين ويأتي طريق الحالبين يصبان في مجرى واحد عند هذا المجرى تأتي البروستات هون هي البروستات كان مجرى البول مفتوح هذا البول مادة حامضية فكحلا حامضية في حمض الحمد البول أساسا هذه المادة الحامضية إذا استمرت كثير في هذه المجاري الحساسة فإنها تلتهب. فوظيفة البروستات أن تفرز مادة قلوية تتعادل مع المادة الحامضية في البول من أجل أن يبقى مجرى البول سليما كمان إلى دور ثاني إذا فتح طريق الحالبين يغلق طريق الخصيتين إغلاق محكم فإذا فتح طريق الخصيتين المجرى في بول والبول مادة نجس تقوم هذه الغدة بإفراز مادة مطهرة ثم مادة معطرة ثم مادة سكرية مادة مطهرة اولا معطرة ثانيا سكرية ثالثا وفتغلق مجرى البول هي تعمل 80 سنة فتح واغلاق وافراز فتح واغلاق وافراز مواد كلوييه ومطهرة ومعطرة وسكرية ولا ولا تكف عن العمل البلعوم قليل البلعم قليل 80 سنة فكتاكل يغلق زهاز الرغام بإحكام تريد أن تقول يغلق زهاز الهضم بإحكام لسان المزمار والله الذي لا إله إلا هو لو أنضيت عاما عاما لا أقول إلا الأشياء البديهية في الإنسان البديهية. أما الدقائق والله ينتهي العمر ولا تنتهي شوف الآية ما أجملها أم خلقوا من غير شيء؟ ما في إله خلقوا؟ ماذا فعل الزوج ماذا فعلت المرأة أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قال هذه الآية دليل على أن الشيء الموجود لا يمكن أن يكون من العدم مستحيل في عقل أول مصمم في قدرة في حكمة في علم في خبرة في شيء في أثناء حسنة أي هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق أم هل كانوا هم الخالقين لأنفسهم وهكذا لو كان العدم هو الأصل العام لم يوجد شيء إذا قلنا إن العدم هو الأصل إذا لم يوجد شيء لا شيء نحن بهذا نفينا أن يكون الأصل هو العدم ولذلك كان علينا أن نفهم حتما أن الأصل هو الوجود الأصل أن هناك شيء موجود وبهذا الدليل ثبت بشكل عقلي قاطع أنه لا يصح أن يكون العدم هو الأصل وحيث كان الأمر كذلك فقد ثبت بشكل عقلي قاطع أيضا أن الأصل هو الوجود لأن الوجود كما سبق نقيض العدم ولا شيء بينهم يعني هذا دليل قاطع ومقنع في دليل أقنعت نوعا ما دليل قاطع يعني قطعي الثموت ثم نقول إنما كان هو الأصل بين شيئين متناقضين لا يحتاج وجوده الى تفسير او تعليل التفسير والتعليل ومنين اجا ومن خلقه للشيء ممكن الوجود اما واجب الوجود لا يقال من اين جاء هو الاصل لانه هو الاول كلمة مين خلقه منين اجا ماذا كان قبله كل هذا الكلام لا يصح بحق واجب الوجود اما يصح بحق ممكن الوجود الذي كان من الممكن ان لا يكون او كان هذا يقال له من اين جاء وبهذا الاستدلال ظهر لدينا بوضوح شيئا ان الأصل هو الوجود وان الأصل لا يتطلب في حكم العقل سببا ولا تعليلا أكثر من أن يقال إنه هو الأصل هو الأصل المرحلة الثانية من الدليل هذا الدليل مؤلف من أربع مراحل المرحلة الثانية من الدليل إذا كان الوجود هو الأصل لا محالة فهل يمكن أن يكون لهذا الأصل بداية وهل يمكن أن يلحقه العدم تقول أنت هو الأول والآخر دقيقة الكلمة هي الأبعاد كبيرة جدا الله سبحانه وتعالى لا شيء قبله ولا شيء بعده إذا كان كان في شيء قبله صار ممكن الوجود وإذا كان في شيء بعده صار ممكن الوجود أما هو واجب الوجود لا شيء قبله ولا شيء بعده وللإجابة عن هذا التساؤل نقول إنما كان وجوده هو الأصل لا يصح عقلا أن يكون لوجوده بداية لأنما ما كان لوجوده بداية فلا بد أن يحتاج في وجوده إلى سبب أوجده ما دام في إلو بداية معناه في سبب أوجده إذا ما عاد واجب الوجود صار جائز الوجود صار مخلوق ما عاد خالق لا يحق لا يصلح بحق الخالق أن تقول ما الذي كان قبله لو أن شيئا كان قبله هو الذي أوجده وإنما كان وجوده هو الأصل لا يمكن أن يلحقه العدم لأن كل زمن لاحق نفرض أن يطرأ فيه العدم على ما أصله الوجود نحن وجودنا ممكن وإنه فلانه والله عطلق عمره أما ربنا عز وجل هو الحي الباقي على الدوام لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا يزال الوجود هو الأصل ولا سبب لأن يطرأ عليه العدم أبدا لأنه لا يطرأ العدم على أي موجود من الموجودات إلا بوصف أن يكون العدم فيه هو الأصل. إذا شيء، الأصل فيه هو العدم. له بداية وله نهاية. له سبب أوجده وله سبب أنهاه. هو الذي أنهى. فهل ينتظر زوال السبب حتى يعود إلى أصله؟ وقد ثبت لدينا أن العدم من حيث هو مستحيل أن يكون هو الأصل العام ضد الوجود. ولذلك يستحيل عقلا أن يطرأ العدم على وجود علمنا أنه هو الأصل واضح. الذات الإلهية لا شيء قبلها ولا شيء بعدها لا شيء هو سبب في وجودها ولا شيء ينهي وجودها ولهذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت <تصفيق> ثنيئا لمن كانت علاقته مع الحي الذي لا يموت حتى عبدي رجعوا وتركوا أول ليلة بالأبر وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت ما في غير شيء بتحب الزوجة حبها بس بتحب هالمحل بأوجه, أحياء بأوجه أسواق دمشق عاملوا ثلاث مستويات بكتب جملة بيع مفرق مستودع تحت بدوكر بس ما بيدوم تتحد مزرعة مزروعة تفاح وكرز ودراق وفيه مسباح وفيه ورود وفيه بيت ارميد وشي فخم وكله حجر منحوط ومدخل للسيارات ومدخل للضيوف و... ما بيدوم هاي ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت أحبب ما شئت فإنك ميت عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي بيت ولم يبق لك إلا أنا لما تشوف جنازي ما شئت أقول بنفسي هنيئا له أو الويد له كذا عرفان الحي الباقي على الدوام الذي كل شيء هالك إلا وجهه إذا بيعرفه كان يطيع كان يصلي كان يدعوه كان يستقيم على أمره كان يتعرف عليه في الدنيا يحضر مجالس علم هنيئا له واحد مات وهو لا يعرف الحي الباقي على الدوام كل هذه اللذائذ إن عنها دفعة واحدة المرحلة الثالثة من الدليل أنا أخشى أن تكون هذه الموضوعات يعني فوق مستوى الإخوة الحاضرين موضوع فلسل هو. لكن أنا أجهد إن شاء الله أن أبصتها بحيث تبدو واضحة هذا الدليل قوي موضوع الوجود, وال... الوجود والعدم هذا أقوى الأدلة إنه لا أول واحد لا أنت مאמין بالله طبعاً مين خلى الله عز وجل هيجوا هذا السؤال يقال لممكن الوجود أما واجب الوجود سؤال تاني الأصل في الكون العدم أم الوجود إذا قلت عدم العدم لا يعقل أن يوجد شيئاً والشيء لا يعقل أن يوجد من تلقاء نفسه إذا الأصل هو الوجود والآن فلنلقي نظرة على الموجودات التي تقع تحت إدراكنا الحسي في هذا الكون الكبير لنرى هل تنطبق عليها فعلا الحقيقة الأولى وهي أن الأصل فيها لذاتها الوجود أو ينطبق عليها ضدها وهي أن الأصل فيها العدم يعني هذا الكون بأكمله أصله العدم أم الوجود لا دقيقة السؤال لا ذات الكون أصل العدم كان الله ولم يكن معه شيء ما قالوا العلماء أنه هي مضى على تألقها خمسة مليون سنة الشمس إذا ما كانت تابقة ما كانت موجودة والأرض كانت, كانت في عصور مطيرة وفي في قارات متصلة مع بعضها هكذا يقول علماء الجيولوجيا الأصل في الكون عدم الكون بيسموه حادث يعني حدث ولم يكن من قبل حادث الكون إذا فلنلقي نظرة على الموجودات التي تقع تحت إدراكنا الحسي في هذا الكون الكبير لنرى هل تنطبق عليها فعلا الحقيقة الأولى وهي أن الأصل فيها الوجود أو ينطبق عليها ضدها وهي أن الأصل فيها العدم هنا تبدو لنا الحقيقة أننا لم نكن ثم كنا ونحن صنف ممتاز التكوين ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين وأن أشياء كثيرة كانت في طي العدم المجلس كله بكل من فيه يعني بأغلب الظن عام 1850 كان في واحد منا موجود مين فلان أنا فلان قال واحد عاش 1850 ما تعرفوا فلان مين فلان من هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا افتح كتاب أنا في عندي جريدة مطبوع عام 1930 كلما تأملتها صفة حروفها وبيعت الأسواق واشتراها الناس أنا لم أكن موجودا وقتها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فمن موت إلى حياة من حياة إلى موت من تغييرات في الأشكال والصور إذا عنده واحد هويات أذيمة طلع فيها هيك كان بالخمسة عشر له صورة بالسبة بالعشرين بالخمسة عشرين بالثلاثين بالخمسين بلا... صار في وضع تاني في تطور مستمر وكل ذلك لا يعلل في عقولنا وفق قوانين هذا الكون الثابتة إلا بالأسباب المؤثرة التي تحمل هذه التغييرات الكثيرة المتعاقبة ومن هذه الأسباب ما نساهده وما نستنتجه استنتاجا ولا نزال نتسلسل مع الأسباب حتى نصل إلى مسبب الأسباب في بالكون تغييرات استمرار شيء يولد شيء يموت رياحته عصيرته بحارته تهيج براكين تسور أشخاص يولدون أشخاص يموتون طب لماذا أولد هذا في سبب في تلقيح في جنين طب من خلق الأب سبب آخر إلى أن تصل إلى مسبب الأسباب وهو رب الأرباب فلو كان الأصل في هذه الموجودات المعروضة على حواسنا هو الوجود لم تكن هذه الموجودات عرضة للتحول والتغيير والزيادة والنقص والبناء والفناء ولم تحتج صور وجوداتها إلى أسباب مؤثرة لو كنا نحن في الأصل موجودون موجودين لما طرأ علينا تغيير ما دام طرأ تغيير كبرنا اختل نظام الهرمونات ضعفنا ثم توفان الله عز وجل إذا نحن الأصل فينا العدم ونحن مطلوبون فنحن وجودنا يحتاج إلى سبب موجد سبب موجد وجودنا يحتاج إلى سبب موجد وهذا مبدأ الثلبية له دليل خاص نأخذه في المستقبل إن شاء الله. وحيث كان الأصل في جميع الأشياء الموجودة هو العدم وجب عقلا أن يكون لها سبب مؤثر نقلها من العدم إلى الوجود في مرحلة وجودها الأول ولا يزال هذا السبب يؤثر باستمرار في جميع صور تغييراتها المتقنة الحكيمة وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بطير آخر مرحلة وآخر مرحلة في هذا الدليل علمنا من المراحل السابقة الحقائق الثلاث التالية أن الوجود من حيث هو يجب عقلا أن يكون هو الأصل وأبحثه وأن كان وجوده هو الأصل استحال أن يكون له ابتداء واستحال أن يطرع عليه العدم وأن هذه الأشياء الكونية المعروضة على حواسنا ومداركنا والتي نحن جزء منها الأصل فيها العدم ويحتاج وجودها إلى سبب موجب واضح وهنا نقول حيث اجتمعت لدينا هذه الحقائق الثلاث التي لا مفر منها ولا محيد عنها فلا بد لنا من التوفيق بينها بشكل تقبله العقول قبولا تاما من غير اعتراض، وذلك لا يكون إلا وفق صورة واحدة لا ثانية لها وهي لا بد عقلاً الآن نتجي لا بد عقلاً من وجود موجد عظيم وجوده هو الأصل في الكائنات وعدمه مستحيل لذا يسمى واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ثانيا هذا الكون المشاهد بما فيه من أرض وسماوات ونجوم ومجرات وجامد ونبات وأحياء وأموات الأصل فيه العدم ولا بد لإخراجه من العدم إلى الوجود من سبب موجب الثانية الثالثة لا يكون السبب الموجد للكون بجميع ما فيه إلا موجودا عظيما وجوده هو الأصل وهو واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى يعني الأصل الوجود والوجود ليس له أول ولا نهاية ونحن الأصل أننا العدم وجودنا يحتاج إلى موجد وهذا الموجد يجب أن يكون عظيما طبعاً الخاتمة وبهذه الطريقة من الاستدلال يسقط نهائيا تساؤل المتسائلين كيف وجد الله سبحانه وتعالى لأن هذا التساؤل لا يعتمد لا على منطق ولا على عقل ذلك أن مثل هذا التساؤل إنما يرد في موجود ثبتت قوانينه وصفاته أن الأصل فيه هو العدم فهو يحتاج إلى موجد حتى يوجده ويبدعه من العدم أما الموجود الذي يجب عقلا أن يكون في الأصل موجود لا يجوز عليه العدم فلا يمكن أن يتعرض وجوده إلى مثل هذا التساؤل بحال من الأحوال وإرادة التساؤل من هذا النوع يتنافى مع الحقيقة العلمية الثابتة وفي أن الأصل فيه هو الوجود هذا الدليل يعني اغفروا لي إن كان موضوع معقد أو صعب أو مجرد أو فلسفي لكن دليل قوي إذا عرفت واجب الوجود والأصل في الخالق هو الوجود والأصل في المخلوق هو العدم تعرف تأكيد في فقرة قصيرة من إحياء علوم الله لنخفف من حدة هذا الدب ووصلنا إلى موضوع السلام قال عليه الصلاة والسلام قبلة المسلم أخاه المصافح قبلة المسلم أخاه المصافح ولا بأس بقبلة يد المعظم في الدين تبركا به وتوقيرا له وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم وعن كعب بن مالك قال لما نزلت ثوبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده وروي أن أعرابيا قال يا رسول الله ائذن لي فأقبل رأسك ويدك قال فأذن له ففعل ولقي أبو عبيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فصافحه وقبل يده وتناجيا وتباكيا من شدة الوجد والمحبة وقال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم السلام وإن لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب ملائك أنت يقول السلام عليكم ردوا أو لم يردوا إلا أن الانحناء عند السلام منهي عنه الانحناء عند السلام منهي عنه فقد قال أنس رضي الله عنه قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض قال لا قال فليقبل بعضنا بعضا قال لا التقبيل وارد في حال واحدة عند القدوم من السفر. ثم إذا علمت أن أخاك مسافر كان في العمر كان في سفر والتقيت به لا بد من أن تقبله. يعني أحيان الأخوة يستغربون. بيكون الأخوان عم سلموا. أقبلوا أحدهم تكون مسافر أعلم أنه مسافر لا بد من تقبيله. هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام والقيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام يعني أنت إذا قمت إكراما شيء وإعظاما شيء لا تقوم لي كما يقوم الأعاجم الأعاجم يقومون تعظيما عليه الصلاة والسلام من سره من سر أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني تأخذه نشوة إذا وقف الناس له قياما إن أخذه نشوة فليتبوأ مقعده من النار. أما إن لم تأخذه نشوة بل أخذه التواضع لله عز وجل وأخذه وأخذه رؤية فضل الله عليه. هذا شيء آخر وقال عليه الصلاة والسلام إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا أحد أخاه فأوسع له فليأته فإنما هي كرامة أكرمه الله بها أخوه يعني أنا إذا كان وجدت أخ وقور دخل مجلس العين وله سن متقدم وشاهدتك أخ من الشباب واسع له أعطاه مكانه المريح والله الذي لا إله إلا هو أحس بغبطة وتقدير ومحبة لهذا الشاب لا حدود له والحمد لله رب العالمين الفاتح